المحرم منهي عن الترفع ولا شك ان تبقى المؤمنين نوعا من الترفع فلان لذلك لا يتطيب فلا يتطيب في بدنه ولا في ثيابه دليل انها لم تطع في الثياب حديثا عن الله فيه ولا يلبس ثوبا ماسيا وارسلا ولا زعماان لأنها انواع من وان تتعرف ماء الطيب منه ما يكون طيبا بلونه ومنه ما يكون طيبا برائحته ام لا يكون عنهما معك ما ريحه يتطيب به كالعصفور والزعفران والغرس وما ريحه يتطيب به كماء الوردين ولم يعد اطيار المعروفه التي لها رائحه لا ويتطيب بها يصب أن يتطينكم بالإحرام ويقول الإحرام بقي عليه أذف الإحرام ترسلي لكوح عائشة طيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه كما لا يحذم وإن حذيه كما لا يطهد الله وذكرت كان قالت كأنني عمر إلى ربي صبتي به مذارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أحرم ربي صبه يعني بريقه وذلك عامة يعني بعدما له بريق في مذاركه يعني ما ذلك شعبه في فدل على استغفر الله العظيم يعني يا هذير يا ابو عبد الحميد المغرد نريد ان نقرئ من سوره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعثنا من اريد احلمهم كما خرجت وتيمن وانا هي جئنا اعلان رفان ان شان جبتوا او صدر ان كما تغني في حجته قال له ارسل عنك اغرتي يحمل على انه تطيب بعض الاحرام ذلك لانه احرمه من مكان بعيد فتطيب بعض الاحرام في زياده فامره بان يرسل عنه اغرتي ولم يامره بالهديته لانه اعنه ذلك عن جحر كما لم يامره بالهديته ابن سمحيق لما لبث الجبه بل امره بنزعها فالخاطر لأن المهرم لا يتطيئ فإن تطيئ بعد الإحرام جاهلاً أو ناسياً فلا إذن ولا فديتاً لهذا الحديث فإن تعمد أطيب عالماً فعليه الزئية أطيب ذكرنا أن منه ما هو زينا من قوله ما هو مرائحة وهو أطيب من أرضه من مسك وشابور وارد وابهن عود وما يشبه ذلك ويفسوه ذلك له رائحة عاقرة من النباتات معلوم أن الغبيع جندة أذواع من النبات له, له رائحة عاقرة وقد يكون ما يظهر الهدايا زهورا لها رائحة عاقرة عندما يشمها الإنسان ليجب ريحها فهل إذا شم هذه الزهور نحوها يكون قد تطيب عليه هدية الصحيح أنه لا حجب وذلك أولي أن الكثة ما يبقى على ذنب وينكث كله فهل مجدد معيشة مثلا إنسان قد يكون في الأرض جهوراً إذا كانت الأرض مربعة ويجلس عنها فيكون عنده في الواعزة التي لها رائحة طيبة وغضيحين وخزانة ونحوها ولا يؤمنه لا يتحاشاها ولا يتحاشاها ولا يتحاشاها هنا ما يستعمل وفيها الطيب هذا يجوز عندنا مهلا من الصابوع هي رائحه معطره كما يسمى المسك فالنحو هذا لا يستمر اذا لم يكن اصابه ريحا وطيبا حلبه يجب استعماله عندما بعض الماكولات قد يكون هي ريحه ولها نوع من هي رائحه عطره ولكن الصحيح الا انها لا تتحاشى مثل أنواع من الأدوية مثل طرنتهل طرنتهل هذا ويسمى النسماط نسميهم النسماط صغير هذا طرنتهل له رائحة طيبة تحتاج إليه بعضنا في تأوه مثلا أو في الأكل وده الحين هذا له رائحة طيبة ولا يتحاشى وده السنا قد يحتاج يحتاج إليه مرة قلت يديها لتحنية تحنيتها لا بأس بذلك لأنه ليس من ليس طيب به ومثل الدار الصيني وهو هذه الأعواب التي كانها تشغر أعواباً معروفة بالدار الصيني أو الدار الصيني هذا له أيضا رائحة ويؤثر عجاله الطعام ولكن ليس هو من الصيد المنهي عنه لأنه مما يؤثر ليس مما يقصد للتطيب به يبقى عندنا الضخور هذا لا يستمر الضخور بأنواع الأطياب المجمعة هذا حتى مثلا ضخور العود ونحوه يونه عنه محرم، لأنه يرفع ثروه في البلاس، فلا لا لذوبيه ولا لذاته. ما ديره محرم، ما نبيه رقيه. جاء لونا دير معطلة، لونا دير رقيه، معطلة، الإنسان لواحدة لا تريها، هذه أيضا لا تستعمل في كفر. يعني إذا استعملها فقد يكونوا مثلا بعد غسل يديه يستعملها في يديه أثرها أو يستعملها عند الامتحاق ونحوه فيرقى أثرها في أنفسه فرائحة فعطرة ما يقولوا إنها معطرة فلا يستعملها يجد منادين ليست معطرة فقم نقامها أو يجد منادين غير ينادي مراقية فمن أشوف نحوه فمن لبسه تطيبا وغطى راسه ناسيا أو جائلا أو مكرى فلا شيء عليه بطبق حوله صلى الله عليه وسلم أعطي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ومتى زال عدره أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر. قول الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا واحفانا يجيد عذر المخطئ والناس وتلالف يقوله تعالى علي ولا جناح عليكم لما أخطأت الله ولكن ما تعملت قلوبكم ويتعرفوا جناح لما أخطأت الله ولكن ما تعملت أن المخطئ أيضا لا إهم عليه ولا جنة. وغيثه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وفي رواية العفية لأمته وغفية عن أمته فالخطأ والنسيان ومشتفيه عليه يفيد أن الإنسان لا يكلف أن يهدي إذا فعل شيء من المحضورات عن نسيان أو عن خطأ فهو مما يعفعه فإذا أطرسوا ناسيا فإذا بس نحيط فلا ناسيا فلا هدية والصحيح هذا أنه إذا تطيب ناسيا فلا هدية لكن متى تذكر أو تذكر أو تظلم ما أدر فنزع ذلك لقصة صاحب الجبة فإنه عليه السلام قال له إذع عنك الجبة واصل عنك أثرق ولم يأمره بالردية لكونه جاهلاً ولم يأمر باستصحاب رباسه لكونه نبيسه جاهلاً بمآمره بالمبادرة الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنفل قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الأدي محلة الآية نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن وقسنا عليه سائر شعر البدن وتقليم الأبثار قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أبثاره إلا من عذر وأجمعوا على أنه يزيل دفره إذا انكسر هذا المحروران وهما حرق الرأس أو حرق الشعب وتقليم الظهر حرق الشعب جل عليه قوله تعالى وَلَا تَاحْلِقُوا رَمُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّةِ إنها ربعانة إحرام عن الحر وأن الظهر ملحق به لكونه مما يترثه بأحده فلا يجوز أخذ الظهور حالة الإحرام ولا أخذ الشعب قد تقول أن نص الله من ذي حوك الرئيس فلا نعوى لبقيته نقول كله الشعاب وكله يترفعه بأحية فلا يجوز أخذ. شعر الشعاب مثلا ولا شعر العامة ولا شعر الأذق ولا عينه مشعر الدن حتى مشعر الساقي والصابر يوم اسمه لأن ذلك كله داخل في السلام لا يجوز آخر سواء من اليد أو من الرجل لكن لو انكسر ضفوره بقيا متعلقا وتضرر لتع تفليه فإنه يزينه ولا رجله لأنه ما عن ذلك إنما حصل عن غير قصد ولأن ذلك ليس لما يتركه بأحده ما دام قد انكسر فلا بأس لطنعه إن شاء الله هم يا عائشة رضي الله وانها قالت او سئلت عن حك الرأس حك الجلد فقالت لو ربطتي الداعية لحكت لرجله هذا معناه وقالت حك رأسك ولا تبالي وهو أيضا عن غيرها من سله النون أذبح حك الرأس وذلك لأن قد يحتاج إلى حك الجلدي إذا غطينا النون بذلائهم عليه ولو تساقط شيئا من الشعار به من حك فلا بأس ذلك ولا في بياه لأنه لا يقال له إنه نتف الشعر ولا أنه حلقه ولا قصه وإن ما حصل ذلك بغيره فقص بملك عمره فالحافظ أن من حك جسده فطاح شيئا من شعره فلا يهم عليه إن شاء الله الخامس قد صيد البر الوحشي ما تولى لقوله تعالى وحرنا عليكم صيد البر ما دنتم حرمة الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمة الآية الدلالت عليه واليعانت على قلبه لأنه يعانت على المحرم لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب الله محرمين وهم لم يحرم وهو لم يحرم فأبصر حمارا وحشيا وأنا مسؤول أقصه علي فلم يؤذوني به يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته وركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولون الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها متبق عليه كذلك إفساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه من محرورات الإحرام قاتل الصيد الذهدي المتوحش متوحش أم والدليل قامه تعالى يا ايها الذين امنوا آمنوا لا تأثروا الصيد وأنتم فرهم الصيد هو اسم لما يقصد لأجل استيادة عادة أن الصيادين يحرحون باقتناس الصيد وبإنساكه ويسربون بذلك ويعدون ذلك معنما حيث إنه كسب بدون همت فلما كان كذلك نهي المحرم عن هذا لأن فيه نوع ترفع نهي المحرم عن أن يفتنص الصيد وأن يصيده حتى لو تعرض له فإنه يتجنب أهم قال تعالى يا أيها الذين أعملوا ليرلوا أنكم الله بشيء من الصعيد تمانعوا عيدكم ورماحكم ذكروا أنهم مغة أو في ذات مره وهم محرمون ارتداءهم الله بان خرجت الصدور امامهم بكثره بحيث انهم لو مدوا ايديهم لقبضوها فلما اغتلوا بذلك وان فاسقوا انفسهم ظهر بذلك ايمانهم وخوفهم من الله يعلم الله من يخوهم بالغيب يخطرها في قومه لا تغطر الصيف الصيد إذا قتلوه هل ذلك الصيد الذي قتل يحل اكله للحلال ام لا الجمهور على ان حكمه حكم الميته أن المحرم لو قتل صيدا ثم جاءه ذلك فانه محرم حرام على المحرم وحرام على الحلال هل ياكلوه ولحظ بعضهم للهلال وقال انما نهي المحرم عن اكله لئلا يتسرع الى قتله فاذا حصل قتل فلم يبق اثم في الاكل ولكن الذين منعوا من اكله وقال لهم حكم الميت فعلوا ذلك أو ذلك منذجر عن أن يأكل أحد من هذا الصيد أو يتجار على قتله ثم الصيد كما هو معروف يفكر فيه كل ما حصله الوحش التوحش فمنه ما قد يحتبس ولكن ينطحكم الصيد فلو استأنس تغربة وأصلحت تغربة البيوت فإنه صيد وكذلك الأغنب لو استأنس وألح الناس والبيوت وكذلك الحمام لو استأنس فإنه باق على كونه صيدة أما بهيمة الألعاب لو استوعثت وذهبت ناسي فإنها باقية على كونها حلا فلو استأنست إلى الكباش استوحشت استوحش الكبس مثلا أو التايس أو الشرور أو الجمل أصبحوا أحسن مع الوحوش فإن حكمه باق على الحلم لأنه من ذهيمة الأنعام وهكذا الطيور معلومنا مثلا ان الدجاج من الطيور التي لا تتوحش كما طول الشاعر كلا دجاج البنية يترهم ولكن لا يطرننا مع الحمامه فاصلحوا أنيس فإذا استوحث قد رأى ان هذا الدجاج استوحش وصال طير فإنه باقم على كونه مباح. والحاصل ان القتل الصيد حرام على المحل بقي ان نقول ذكر الله تعالى فيه الفديه ولكن شرطها من عنف في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء من ما قتل من النعم يكون به لا يعمدكم هديا ماذا اكلته لاحده فأكثر العلماء على أن فيه الهجرة سواء قتله عن ذن أو خطأ قالوا يمن الصحابة حكموا فيما قتله صيدا ورم يسألوا هل أنت متعمل أو خاطئ وقع كثيرا يجعل من الحواب الهياء للصحابة وظنوا بهم أنهم ما تعمدوا وإما ما أحقروا ومع ذلك حيث كان عليهم الصهارة بالهدية لكن بالأسئلة لأن السؤال يفترض لاذا من العلم إلى أنه لا بذية عليه إذا كان خطأاً وإننا الهدية تغير وذلك نفس الآية هذه الآية نفسه صريح يقولون من قتلهم يكون متعمداً فلم يأمر بالهدية مطلقًا بال على المتعمل فكل على المخطئ لا هدية عليه وقياسا على بقية الأشياء إذا كان المغتر نفسه المخطئ لا هدية فكذلك القاتل قاتل قاتل الصيد وش وش ذلك مخالف الصلاة أو مال المظهر أو ما شاء ذلك الكلويل على ذلك المخطئ فلا يمنعه كذلك جاهدا لا هدية عليه إن شاء الله. فقتل الجراد لأنه بري نشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه حديث أبي أريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود كذا يا شيخوان قاله أبو داود وأنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر. قال ابن عباس هو من صيد البحر وقال عروه هو من نترة الحوج والقمل لأنه يترفع بزالته ولو بحلم يترك كعب بن عجرة وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أمي أذن حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول وعن ابن عباس فيمن نلقاها ثم طلبها تلك الله لا تبتغى أذاني هناك الثقاب البيئ والصيد وإن لم يكن دعوها من الصيد قد يكون من الصيد ولكن هل هو المصيد البنية أو المصيد البحر؟ الله تعالى أداح صيد البحر وحفظنا صيد البحر قال تعالى أحذ لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة والمساهين وحظنا عليكم صيد البحر بما دم تنفرنا فلما أداح صيد البحر قال بعضهم أن يرادوا صيد البحر وستدلوا بهذه الأثان أن الجراد نهو تحود أو أنه يصيد البحر ولكن هذا لم يحبط وإنما روي عن كعب الأحباب والغالب أنما ينقل عكاباً من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب وذكر جمع من المحققين أنه ليس من هذا وإنما هو حق يحبطه الله ومعلوم أنه يتوالد كما هو مشاهد فأنه يتوالد وأن أولاده تتنامى وتتبعه وتكون مثله فإذا ماذا ما أنه يتوالد فليس هو يصيد البحر من يصيد البحر وإذا كان كذلك فهي هدية هدية طرح قليلة يعني قال بعضهم في الجرابة تنرح وقال بعضهم قبرة من طعام وقال بعضهم بل فيه فيه. كل لن فيه قيمته وهذا كله إذا لن يكن فهريا أما لو مثلا فرش على الأرض واخذت طاقه الدوام الإبل أو السيارات فإن ذلك فيه مشقة أن يهدي كل ما وطئت سيارته من هذه يهده واحدة واحدة قد يكون عشرات الألوث فإن هذا يعتمر غير متعدد فالفاصل هو انه اذا تعنت اقاتل هذا اليران فان عليه فدي على, على القتل الصحيح انه مصيد الضعر كذلك الامر الثاني هو القمل هل يجوز قتله ام لا الصحيح هو انه يجوز وذلك لانه لا يذكر في قتل الصيد بحرن انه هو الصيد وهذا لا يذكر فيه ولانه مؤذي ولانه لا قيمه له يدل عليه قول ابن عباس فهي اهو المقتول وقال ابن عمر تلك ضاله لا تبجرى لما ان رجلا القى قلت لما طلب على نبيله قال تلك ضاله لا او لا تطلب والذين قالوا لي اياه تتجن بانك على الاحبار لم يزيل كان الا عن راسه او كان يجوز لما تركه حتى يتساقط على وجهه <تصفيق> كان ابن عجره كان ابن عجره بهديه انه قال مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفريد ياتي وقال يتساقط على وجهي وقال انا ارقى ان ارى او ديري لا يتناقض معه قال نعم قال هذا لكن مهز. وذلك لانه قد يكون كثيرا يعني سوالا يمكن من طول مدة عشرة ايام انه محرما فتوارد القمر في رأسه ويقعد اهده بالترفوة ونحو ذلك في ذلك ايضا قد يكون تركه لانه يشق عليه تطلبه وقد يحتاج الى م... مستحي ويكون لذلك سيتعرف الشعر للتقطع لذلك أقوى ذلك فإن أن الثوام إن شاء الله أنه يجوز قتله عند الأذى ولا هديته ذلك إن شاء الله. بل سن كل مؤذن مطلقاً في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فلاسق يقتن في الحل والحرم الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متبطا عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر, والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذن من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات النورية والزنبور والبق, والبق والبعوذ والبراغيث والذباب فبه قال الشاتعي قاله بالشرح أما <تصفيق> الزراغيذ فهي نوع من القلب لك حبيب تكون لعباك الثياب وهو الزأس لا أدري لا شكلا أنها تؤذي فما دعنا أنها محطقة في الأدى فإنها تقتل إذا غياذاها ثلاثا على المؤذيات والمؤذي ما ما من قتلها لي هذا حديث عائشة وغيرها من أصحابه الذين رؤواه أنه عليه الصلاة والسلام أبا حقا فيها هذه الخدس وإن كان الضراغ ليس أداهم حقا فالغراغ أداه أنه يحتطح اللحوم ولحوها قد يحتط وقد يتعى على ظهور الأدن وينقض القروح التي فيها وهي تسمى الجبارة وادله ان جعلت رائيه هذا نوع من الاجر وشده وتسنى البرجيه طائر ولا هي جوه هذا شبهه او العبد لانها هامر اول تعمل اجزاءه وقطعها هما قطع هيكل يعني وهي على لهذا النوع من الاجر وشرحه من أن أعباها كونها تؤذي يعني تحتذر في الدور وقد تنجس الأطعمة وتسقط في الأدهار والألبان والمياه وما يسبه ذلك وهي نجسة وقد تموت في فيها فأضحقتها سميت الهويسة مع أن هذه قد سميت لها قواسط أما الحية أو العقرب أزاح مشكور لا سريها ولا درها وأنت عليها كل رواتي سمو كل ما له سما يسمن يسعى بحي في الزبون وعند الدرب والوع والعقارب والنهر وكله معي فيباح فتله في الحرم والإحرام وكل العصور هو ما يعقل ويعضو على الناس سواء من الكلاب التنسية المستئرسة أو من احتباع فالجئاب والنمور والنمر هو الأعضاء ما يعضو والأسد وما يشبه فكل ما يعضو ويعقل الناس إلا يعقل الإنسان يعضو على الأموال على وكان بينه كله كله يعتذر من المؤذيات فيقتل ويحق بذلك ايضا الصائم لو صان عليه شيء فانه يقتله فلو صان عليه انه الرخص قتله دفعا عن نفسه وكذلك لو صان عليه رايا او وعيدا من الصيد أو من الطيور من الطيور لو صارت عليه مثلاً حضاراً وإن كان صيداً فإنه يقتل جذعاً عن نفسه لأن الإنسان مؤمن بأن يدعى عصائر مما ينذهب له ولا ينذهب ألا بقتل السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس الالترمذي فيه ولا يخرج عن ابي غتفان عن ابيه ان عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوجوه محرم رواه مالك ودار قال في الشرق يباح شراء الاماء للتسجر وغيره لا نعلم فيه خلافه فالنحورة في الاحبار لأنه يقصدون عجلة سماعا ولا يجب العقل النكاح لا يجب المحرم أن يكون, يكون, يكون وليا للنكاح ولا أن يكون زوجة فلا يتدوّد المحرم ولا يزود موضيته كالنفه واخته ولا تزوّد المحرمات ولا كان وليها وزوجها غير المحرمين وكذلك لا يحقف يعني خطلة النكاح لا يترى الناحق وهو محرم وذلك لتعظيم هذا الإحرام ولأن ذلك مما يرحب الوسائل السماع من النكاح وهو منهجن عنه المهجم مأمور بالبعض عن هذه الأسباب إذا وقع فالنكاح ضاقل فإن المهي يدل على الحساب ولكن لا تجيح لا يقال بطل إحرام ولا عليك هدية يقال بطل المكاه وإحرام هلال هذا المكاه فبعض الإحرام عليك أن تستعمل هذا ما تنتهي عليك أن تجاب العاقب وأتبه هذا الآخية قد تقول أليك الصحيح أني أمين النبي أعلم عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو جمع ممونة وهو محلن. يقول بلع. هو صحيح. حادث عن ابن عباس. ولكن الجواب روي أن الإمام أحمد فا له إن فلانا قال جنة يجع به حديث ابن عباس. فقال أحمد رحمه الله فعجب لفلان. أريد سيدي يقول رحينا ابن عباس. ومن من السرعه قولت له وجهها وهو حاله فابن عباس لو كانت من فليس من عن الخطا فابن المسيح مع التضعين يقول واحد واحد من عباس و عباس لذلك الاقصى به يعني يمكن ان يحرج العشر ويمكن أنه قال تزوجها وهو معلم لأنه تزوج هذا ما قادما بمكه سنة سابعا لعمرات القضيه وهو لا شك أنه انتهى من احرامه وانقضى احرامه فتزوج هذا بلا اكلنا بمكه واما بعد ما خرج من مكه هذا الراجع الذي هو الواسط بينهما صرح بأنه تزوجها بعد ما حل يقول أطوك السغيرة بينهما وذي صح عنها عن ميبونتها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فإذا حديثها براه وحديث مجموعة نفسها وقول سعيد بن مسيم يدل على أن وعظر الأحدها من عباس خطأ او ظلم منه من هراء ذاقية هذه العذنان لا ينكح ومعلم ولا ينكح ولا ينكح افتحنا من كيف ذلك كيف اشترى عامة للتسفي فإن ذلك جائز ولكن ربنا انه لا ينكح ولا يطرى وهو محرم يعني رؤىها في جارة اشترىها نعلم انه تشترى للملك فنعميك النابل يدخل هماريته وليس قصطفات هو التساديد فلو خدمة ما ذلك أو الاستيراد أو ما إشبه فلما لم يكن تصدق هو التساديد قطعابة جاء الشراء وعلى جاء الشراء إيش ولا ينفل السابع الوطو في الفرج لقوله تعالى فلا رفد ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس نظر الجماع قال ابن المنذر أجمعه على أن الحج لا يفسد بيتيان شيء في حال الاحرام إلا الجماع والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ودواعي والمباشرة دون الفرج والاستمع فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلاف وإن أنزل فعليه بدنا وفي فساد الحج روايتان إحداؤهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسها على الوطر في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما والثاني يفسد وهو قول مالك سيداني <تصفيق> أحضران وظله جاء لهما محظورا واحدا الوطء من ذلك المدافعه الريفه كان الوطء في الجمهور او اكثر على أنه يفسد النسر والدليل الآية قول الله تعالى وإن خافنا لئن ضاق به الامر وَلَا لنهجنا من الشقاء لا نبينا في الحال وذهبوا ذورا فجئنا وبلينا قولهم في عالم وحين ما كنا نتصي امر هذا الذين انشأوا يكون فاسمني ارموا سهامنا غنوا اذا وقع فانه يفسد به النصر وليس هناك محظورا يفسد النصر كائنا الوقف في الفرد ومتى الاسد فلا يغويانه بل يبقيان على احرامهما يكملانه ويقضيان ثاني عام وعليهما هديه يعني من بعد التشديد وعلى العظمة وعظمة وعظمة وعظمة هي الإحرام أولا يقال لهما قل في جاسدك كل حسد ولكن لا بد أن تتمانه لأن من أخذ الهبس الذي مهل إتمان لأنه نقول لهما آتمه وآتمه سيد جلال عم رسال الله عليهما عن وهو فالفدية أن عليهم أن يهدي فدية وقيل بشات أن كل منهم أسواف وقيل ببنا والأمر الثالث أن عليهم أيضا مرقضا يقضي بذلك السفر حجاً أغضاً ورابعاً عند القضاء يتحذقان لأن يكون هذا في خيمتنا وهي في خيمنا الرجل في خيمة أم عارف كتم عليه آخرين من حيث إحرام لا يمكن مع الإحرام ذلك تهديد عليهم هذا ما يتعلق بالواقع أن المداشرة دون الجري فإنها من المحظورات وأطلق هل ترى الناس لا؟ أنزل فإنه قد جعل محظوراً ولا يرسل سكعه بها قياسه على الوقع المنهي عنه فيجبه وسكعه ويجزئه ولا يجب عليه طباء ولكن عليه الفدية ويقيل إنها صوت ويقيل إنها بدنة ووصل بعض الوطان إن كان بعد بعد التحلل الأول فإنها شاش وقبله عليه بذنه وبسجها فالحاج أو المحرم مأمورا بأن يبتعد عن أسباب التغفية والتنعم والتلذذ وأن ذقية الشعرات فإنها مضحة له الله، يضح له أن أعكد ولو أنها من المستهيات في جنزه أن يأكل ما يستهيه باللحوم والهواكرة والمغطبات والأشربة ونحو ذلك لا يذن عليه الاكل وأما لذة أو التلذذ بالمواقعة فإن ذلك محظور ومشدد عليه أحداً من قوله تعالى فلا رفت ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حجة فلم يرفس ولم يفسق فراجع من منوبه كيوم ولد فؤلم ولا رضاهم إلى أن الرفاس هو كل كلام يتعلق بالعرارات وبالشعرة الجنس لما يتعلق بالنساء والكلام محارفهم فأن ذلك داخل في, فلا في قوله فلا رفت وفي الآية يعني المهسرين ذكروا كانوا قوله فلا رفت والقول عن قول أن أوثلها تقوى ولكن أكثر منهم الأعظم أنهم قالوا الأقوال فهو الجماع وفي جميع المحورات الفرية إلا قتل القمل لما تقدم ففي جميع المحذورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم وعن أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق تمرة فما فوقها وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض وروي عن عمر في الجراد الجزاء نعرضنا أن الوقع لا هدية فيه وأن الجزاء فيها الهدية لتكاتي إن شاء الله وأن خمسة من المحذورات جديةها واحدة تغطية الضغطية للسنحير وتقريب الأنظار وحق الشعر والتيب يغير فيها فجدية التي في قال الله فيها فجدية المصيئة من عصادقتنا مصر فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم لكعبد لقوله يصول ثلاثة أيام أو أقعم ستة مساكين أو سكشاتا فبين المجمل في هذه الآية. أما فثناك ما هي هكيمته. من الصيد ما هي هكيمته. من الصيد ما هي هي مهوة أي ما هي ما هي. فما هي هكيمته الجواب. فيه هي هكيمته. وفيه الجوابة تنوة وطولة ولكن أضغط أن هذيتها أقيمتها أن البيض كذيب السمامي وذيب النعام وذيب الحذاء أو ما يشبهه فهذا أيضا منهي عنه لأنه يتولد من الصيب فلا يجب التعبض له لكن لم أسهده أو أخذه وطبخه أو ما يشبه ذلك فما هدته ليس له مثل فلكن ف... هديته ايضا قيمته على الصحيح اما القمل تعرفنا انه ان القمل أن الصحيح عدم الهديه فيه لكونه لا يزال ينحفظ الصيد واطلق انه من المؤذي لذا هديته ان شاء الله وفي الشعر في الذكر الضفر يطعام مسكين وفي اثنين يطعام اثنين لأن المدى أقل ما يجب وأنه قبرة من طعام لأنه لا تقدير له في الشراء فيجب في المصير إلى الأقل لأنه اليقين والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويكدي لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيامنا أو صدقة أو نسوك ولحديث كاب بن عجرة رضي الله عنه يكتب <تصفيق> هنا ان الانسان قد يحتاج الى استعمال بعض المحرورات عليه ان يهدي معلوم ان حديثة الرأس ما لك الله حديثة حد لقوله فردية حد. المصرى من صدقتنا نصر لكن الى حركة شهرة الرحلة تاريخ ده لا إذا ما يصعل له حالة الله تعالى إننا نحن عن الحال نتائل الطورة والسفر ثلاثة هي شعر يعني الفجة الراجلة في شعره مولا هي شعرتين وإذن مولا يجبون شعرتين والظفر والظفرين نقول بكل شعرة مسكين طعام مسكين شعرتين طعام مسكينة وكذلك الظهر الضغري فإذا بلغ أدنى الجنب سلح فعليه الرجاء وذالب الله من الله أنه لا يهدي إلا إذا حلق أرباً وقيل حمساً وقيل ستاً وقيل لا يهدي إلا إذا حلقه الراس لأن ما دونه لا يقال له الحلق وإنه إنما هو عن ولا تحرقه ولكن من ذلك الاحتياط لما أنه ما يع عن أخذ الشعر فإن من ذلك الاحتياط لأنه يطعم عن الشعر كلا الشعرتين ويهدئ عن السلامه ولكن ذلك عن أخذ الشعر فإن الشعر عن ذكر انه اذا احتاج الى شيء من المحظورات فعله حذر فلو كان مثلا يتضرر بالشمس ولا يستطيع ان يكشف رأسه واضطر الى نجس امامه او قننسوه فعل ذلك وحذر وكذلك لو اضطر الى حلق راسه لان كان فيه حكه او قمز حلق راسه وخدع وهكذا لا يحتاج أن تضعينا لذا في الأخير زاد ذلك وحدا، لكن متى ذا العذراء؟ ذا ذرع ونزع ما استغنى عن فإذا مثلا ذهب في مغناطس خيمه وكذا غطى رأسه زاد ذلك وحدا. ينادوا بذلك. والحاكم ان كل من احتاج الى شيء من محظوره الإحرام لغروره فانه يهدي اذا فعل ذلك والهديه هي ما ذكر في هذه الايه الهديه من صيام او صدقه او مشرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فصمت ثلاثه ايام اغط عن سته ساكنه والمحشيه والصحيح انها على الخيام أنه محيّ وكل ما في القرآن أهل فإنه حرفية ليس على الترتيب صلى الله وعلم صلى الله على نبينا محمد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الفديع وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان قسم على التخير وقسم على الترتيب فقسم التخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظهرين فالإمناء بنظرة والمباسرة بغير إنجال من يخير بين ذبح فشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام الستة مساكين لكل مسكين منذ بر أو نص ساعة من غيره لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لقوله صلى الله عليه وسلم لكاب بن عجرة لعلك آباك أو رأسك قال نعم يا رسول الله قال على براسه رأس ثلاثة أيام من مساكين أو أقطن ستة مساقين أو أنسكشة أو أنسك بسات متفقون عليه. ولفرض أول الكفير والحق البافي والحق البافي بالحلق لأنه حرم الترفه الرما أو خرمل الترفه فتسلين. فقال ابن عباس فيما وقع أمراتي في الأمرة قبل التقصير عليه فيديه من صيامنا وصدقنا وأنسك رواه الأترم. ورد الأترم أيضا أنه مر ابن أبي ذي الله فقبل عائشة بن فتلح وهو محرم. فسأل فأدم له أضئني علاه على أيه قدمه وقيس عليها المباشرة والامناء بنظره ونحوهما لانها افعال محرمة بالاحرام لا تفسد الحج فوجبت به شات كالحلق. اللهم صل على محمد، اللهم صل على على محمد، اللهم صل فالفديه تسمى فديه المحظور والمحظورات هي النورات على المحرم ذكر أن هذه النورات منع منها المحرم لان فيها لأن لان المحرم مامور بان يكون بعيدا عن الترفعه والتناغم ويكون ظاهرا عليه أذر الحج والعج والسج والسعة والغمرة فحلق الرأس يتحذ وترفوان وتنعم كذلك إزالة الظهر كذلك من كل مخيطة ترطية الرأس وشم الطيب وكذلك المباشرة و تكرار النظر إلى أن يحصل الإنزال وما أحدها هذه يحصل بها شيء من التغفوة والحاج منهياً عن نهدها فإذا فعل ذلك كان قد ناقصاً من السكرة فشدغتها لهذه الهدية تكميلاً لذلك النسع لذلك النقص الذي حصل لسانه بهذا المحبوب هذه الفضية يسيرة وسهلة ما دام أن الحج يبقى مجزئاً أو النسك الذي هو قد يكون حجاً على الله ويعتبر جادراً لما حصل فيه من الخلف كما أن الصلاه اذا حصل فيها خلل عن غير حمد جبر في السجود للسهو وكما أن الحج اذا ترك من شيء من أعماله جبر بدانا يسمى دانا جبران لكن ذلك هذه المحظورات إذا اقترب واحدا من هذه المحظورات فقد نقص احرامه وقد ترثه فكان عليه ان ياتي بالفديه التي تنور ذلك الخلل فذكر ان الفديه اسمان قسما على التخيير وقسما على الترتيب بدا بالذي على التخيير الأصل فيه الحق والدليل في هذه الايه ولا تهلك رؤوسكم حتى يبلغ الهدم حله فمن كان منكم مريضا او بهذا من يعني فحلق ففديه فاذا عليه فديه من صيام او صدقه او نسخ فجنعنا من أحلق رأسه لهاجته فإنه لا, لا يبطل لسكره ولكن يخير بين هذه الثلاثة هذه الآية من الثلاثة قصة كعب بن عقراء وانزل الرباني اني صلى الله عليه وسلم ان سيدي اكي وقال عندما تناظر على وجهه اذا قال ما اب من الاداب لما مثلنا اب اه اهنك ما اسات وذ سعه على تصدق في الحديث هذه الآية للتخليق يعني أنك محي إن شئت أصليا وإن شئت الاعتراف وإن شئت الزح الاعتراف نعلم أنه من وفي وهي أيضا لمساكين الحرم الزح أيضا يفضل على المساكين الحرام يبقى الصيام يصح لكل مكان لما اطبطت الآية في الحلق اي فقنا بهلق الرئيسي هلق الشعر اي من اي جزء من البدر فاذا حلق شيئا من شاربه مثلا او عنفقته او قرطه او غانته او حتى من شعر او صدره مثلا او اذا حلق شيئا من بدنه لا تبقي وقد ترفع لان ازاله الشعر تعتبر ترفع وتنعم وتنذذذم ذكرنا في المسابقة أن شعبتين هنا طعام مسكينين شعب خيام طعام مسكين أقل بالدنيا حالات ذكرنا بالأنسية أيضا أن بعضهم لم يجي بالدنيا إلا في أربعة وبعضهم في خمس وبعضهم في ست وكلها قليلة وبعضهم لا قال ما بد أن نصل وأقل الحالات هالقول من الراس. ولكن الاختياط أن ننهب إلى أقل الجمع أما الأظافر فذلك مهمة الدارة الماضية أنه إذا كسر ظهره وأظره فإن له أن يقلعه ولا شيء عليه فأما إذا اختار تقليم أنفاره ففي ظهور او ظهورين طعام مساكين وفي زلاهه او اكثر مثلك يخير في الفديه بين الصيام والاطعام والذبح لتغطيه الراس ترفه ايضا فإذا فعل ذلك فان عليه الفديه كذلك لبس النخيل فعليه ايضا فيه الهديا إذا تعمل ذلك كذلك أبطيب عليهم الهديا من ظلماء من يقل هذه المهضوظات قسمين قسمه فيه إطلاع وقسمه ليس فيه إطلاع فيقول الذي فيه إطلاع يهدي فيه الغامد والساهل والجاهل والذي لا إطلاع فيه لا هدية فيه عن السلاح والجاهل وتبقى الهدية فيه, في فيه عن العابد ومن المراد يقول يقولون مثلا الحرب فيه إتلاب عن الشعب والظفر فيه إتلاب هذه الأنظار وكذلك الطيب فيه إتلاب من هذا الطيب. أما تغطية الرأس فليس فيه إثلاف وكذلك المخير أن لا إثلاف فيه يبقى من هذا الصيد في كما سيأتي ولكن لأن القول الأرجح أنه لا, لا فرق بينما هي اثلاف وما ليس فيه اثلاف وأن الجميع على حد سواء، وأنه لا هدية إلا على المتعمد فماذا كان من ذلك لسبوع الناضي لترخ الناضي أن الخطأ يغفعل حتى في الصيب لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدة فإذاً هذه الهدية خاصة من المتعنق التوضي التفاصيل الذي يبسعه الملطيب أو الحاق أو التقيب الحق بالذلك المؤنش الإمنع يعني الإنزال بنظر إذا نظر بشهوة فحصل الإنزال فإنه فإن عليه الهدية التي هي التخيير وذلك لأنها اسم هدية ولكن القول الثاني أن الإنزان بنظر أو تقليل أو بنمس فيه دب ولا تجمي وليس به التخيير فنبيه قولان والقول الثاني هو الأرض أن عليه الهدية دائما ليس التقيه مشهور ان عليه الفدية لان من قول على السرط ان عليه الفدية كما فيه هذا العلي الذي ذكر فنبتع المباشرة من غير انزال يعني لو بعشرة دون الفردي ولكن من يحصل انزال فان هذا ايضا تركوا وتنحوا فيكون عليه على قول المؤلف فديه المحجر والقول الثاني والعله الاشهر فان عليه ذب فعرفنا بذلك ان هذا النوع من الفديه خمس فيها التخيير وهي تعني التخيل التخيير من المباشره والاندال فيه فيهما التخيير على قول المؤلف والقول الثاني والعله الاشهر فان فيه الذب ومن التخيل جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تطيم المثل بمحل التلف وإستري بقيمته إطعاما مما يجزئ في الفطره إذا يطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن اطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فمن الذي اتحره جزاء الصيب وقد بين الله ذلك في القرآن أصفر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تعتروا الصيب وأنتوا الغرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلنا قتل من النعن هذا الأول يحكم به دواء عدد منكم هادئ هادئا بادر الكربه أو كفاره فاروا المساكين هذا الثاني أو عدد ذلك صيانا هذا الثالث وسياتينا في كل نوع من الصيد من معلومات العمر البهيمه الانعام ان النعامه التي تنفرد في اثمار الوحش وباقاته de laatste organisatoren van de almanak en zo en daarna. Vroeg een, ik kan te gaan. Vroeg een, antwoord. Ik ben een. Ik ben een. Ik ben een. Ik قتلت حنانه فالحنانة تجعل رجيتها شعك تتذبح شعكا أو تقدر الشعكا تسعوي من الطعام فتستهي بها منها طعاما تتصدق به على كل مسكين نصف صار من تمر أو صارا من بط فإذا لم تستطع عن كل طعام اكتئين يوما، ولكن هذا هو إشكال يعني ليه نشقة خصوصا في زماننا هذا قد يكون في الزمان الأول ليس فيه نشقة يمكن أن عمك زمانًا قيمة الشعر مثلا عشرة أعصر من الدور قيمة الشعر وإلى قدم عشرة أعصاب أنهم استطاعوا سوريا سوريا أربعين يوما ويوم تذابقاً هذا يكون قيمة السلعة عشرة أعصاب التمر هذا الشريط فيها سوريا بعد عشرة الأعصاب التمر عشرين يوما ولا مشقة عليه لكن في زماننا هذا قد يكون قيمته الشهاد مئة صعب مئة صعب المرض مئة صعب المرض إلا قدمناها مئة أربع مئة مسكين يقول له تصور أربع مئة يوم وهذا فيه مشقة فليجل الآن كان وأن يتوقع ذلك العلم عنها في ألمان وقالوا أن أصيام عليه بيه مشقة فيبقى مخيرا بين الأطعام وبين الهدية لكن قد لا يجد قد يكون فقيرا لا يستطيع قيمة الساكنة قيمتها عن دعمائة أو ريال ولا يجده الطعام الذي هو أنها قيمتها مقدرها قيمتها مئة سرع من الضرق مئة سرع من الضرق أو مئة سرع من الأرض أو مئتاني من اقتمر ما يحتفظ أن يشتريها هذه الهدفان لعلى الأقرب أنها تبقى دائماً بذنبته إلا أن يستطيع وقالوا لا استطعتم أم بأن يتوق ولا أقدر قيمة الشاة ولا أقدر ولا أقدر الشاة ولا قيمتها من المرض من الطعام. نقول تبقى بذنبته إلا أن يجدها ورب بعد سنة إلى سنوات الهاتف أنها أنه لا يكُن لأن الله نصف هذا الجسر والهدف متى فيه عزلا، ولذلك لأنها على من النحوات صيئ يعني فكر صايد، وتأتى ترى فاعلتنا عمان، وهوايته كثير من النبوس. لأن بعض من الناس يهوصل إلى هواية وأنه لم يكن له حاجة إلى أكله فتبع من لما فيه من التغفرة فسدد على من قتله حتى يجتب الناس هذا المحضور سدد عليه بيعني الزجعة عُبيع بيعني يلبح مهلا له أو يَتَصَدَّكَ بِكَيْرِ قِيمَتِهِ مِذْلِهِ لِقِيمَتِهِ طَعَامًا يُقِمُ كُلَّ مِسْكِينَ مُدَّ مُرْدًا عَرَسْ وَصَعَى من غيره أو يصوم عن كل طعام مسكين يومًا النفس صريح يطرئه جزاء مهل ما قتل وادم عليه جزاء مهل ما قتل من النار يحقنوا به لو منكم هدئاً بعدما الكعبة يعني هذا الدليل على أنه نعيزي إلا إذا بلغ الكعبة عن مكة يعني هؤلاء كلهم يذبحوا ثم قال أو كثارة طعام مساكين يعني إذا اختار انتقل إلى الكثارة ثم قال أو عادل ذلك سياماً فعجل كفارة التي هي الطعام السلو الصحابه قالوا ما نقدام الطعام إن الله أنهم قال أو كفارة الطعام النساكير وأن تدد السنة بتحديده فقالوا قيمة ذلك المثل تجعل طعامه أو عجل ذلك الطعام سيعمل هكذا فهذا ناس كالمعباس كان الناس معايا. بخلافه التي تقدمت فإن الشعَر بينها ورجلها على حد سواء. وإن كان في قيَّت مجندا رجلك مسيء من الرسول كتنال سوق مجندا لكن الرسول بين أن المسوك سات. وان الصيام ثلاثه ايام وان الاطعام سته مساكين ولم يقل الاطعام قيمه الشهاده والصيام قدر الاطعام بل خصص فاما جزاء الصيد فلما قال الله عجل ذلك صياما جعلناه عن كل يوم مسكينا وهو معتاد لفضله تعالى وعلى الذين يطيقونهم هدية الطعام المسكين يعني عن كل يوم وكذا إنها في الشيخ الكبير العاجز عن الصيام ونحوه فإن عليه عن كل يوم طعام المسكين فاذا كان من عليه الصيام العاجز عنه أطعم عن كل يوم عن طعام المسكين أنصي عن كل يوم طعام المسكين كما هي كثارة بها انما الله في سيام شهرين فإذا لم يجد فانتقلت إلى بطعان ستين مسكينا لأن الشهرين غالبا ستين يوما فجعل بدلها ستين مسكينا فالحاصل لأن يجعل الصيد على التحليلية وخصم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطي ونحوه فيجب على متمثل وقال وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثه ايام في الحج والأفضل الكون وآخرها يوم عرفه نصاري فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج وروي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم ووقت جواز صيامها من احرامه بالعمره لانعقاد سبب الوجود أيام قال ابن عمر لم في أيام إلا لمن يجد الهدي رواه البخاري قال مالك والشافعي في القديم وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعن عطاء مجاهد في الطريق وهو قول إصحاق هذا قسم الثاني لما على الحاج وهو ما يجب على التعطيب فهدية التنتع والقران ويسألنا جنة التنتع أو جنة الكران هذا على التعطيب لا على التخليق نعلم أن على المتنتع جمع عليه جمع والدليل قوله تعالى فلن تمتع بالعمره الى الحج فلن استيسر من الهدي فاذا وجب عليه الدم فان عليه ان يذبحه في, في يوم الغيث وفي ايام التشريع وقد فسر الدم بانه بانه Echt, als het bedenkt, als het begint, zijn de in de sjaal. Goei de bedenkt achtentwintig dagen, sjaal achtentwintig dagen. Wat is in dat jaar? In dat jaar zijn er maar een لكثرة او لرص الجرام قيمتها خمسة عشر من طعام من شعير مثلا من, مثل من تمر وبدل خمسة عشر عشرة ايام فالهاتف ان الله جعل عليه انصيان عشرة في ايام الى المهدي ولكنه والسالح لأن جعل ثلاثة أياماً يصومها في الهج ويسألها تاني إذا رجع إلى أهله. وقبل ذلك نقول لماذا وجد على المتنكت عدم وكذلك على القادم. الجواب. وجد عليه شكر لنعمة الله عليه حيث يسردعون سكين في سفر وآخر فإن العادة أنه كان يساجرون الهج مرة هو للعورة مرة سارة المستقلة يساجرون لكل مسوك سارة المستقلة هذا الله أجرنا أن سُكْلَاني في سبب واحد، ولكن إذا دمعه فإن هذا الجنر يسبب أنه أقذ كذها تولى رساله سفر الواحداً أقذ كذة ونبقة من سفرين فجعل من تمام ذلك وجبه وجبرانه أن يذبح هدية حتى يتم بذلك اجره ويرضى